أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أماني يظنون يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند اللَّهِ ليشتروا به ثمنا قليلا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَنَّهُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً فَقَالُوا لَن تَمَسَّنَنَّهُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ قُاتَّخَرتُ مَ ذََّه هد فَلَ يخلِلك الله عَه أَم تقولونَ على الله مَا لا تَلَمونون أَمْ تقولونَ على اللهه ماَا لا تَمون منَنْ كَزَبَ سَيهِ تَ وَحاقَت ب خَط أَتُ فَأولائِكَ أأَصقابُ هم فيها خالدون هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنه والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم فيها خالدون هم فيها خالدون واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذل قربى واليتاما والمساكين واذا اخذنا ميثاقا اليتامى والمساكين وذل قربا واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وذل قربا واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا